وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَبَاءَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللهُ بصير بِمَا يَعْمَلُونَ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 فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ سَالِفُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا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 مَا الْمَسِيحُ بَنُو مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَجِّلُ لَهُمُ الْآيَاتِ فَمَنْ يُنْظُرْ أَنَّا يُفْكُ